أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إنما <تصفيق> النسيح يُوَاطِئُ وَعْدَ تَمَامٍ أَرَى مَنْ مَا يُفِيئُ لِمَا حَوَّمَ الله سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين I don't right. I'm just الله على كل شيء But uh, copy الذي الذين كفروا ما فأنزل الله سكينته عليه وأياده بجنود لم ترواها وجعل, وجعل كلمة الذين كفروا سفلاء كلمة الله هي that he وكوا لكين بدا عليه الشوق وسانلف نبي الله اذا بلكون أنفسهم والله يعلم والله يعلم إنهم لا كاذبون صدق الله النّاس